فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ قُل لَّنْ كُن فِي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ <تصفيق> قَالُوا قُلْ إِنَّ مُرَبِّي إِنَّهُ هُوَ اللَّهُ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَعَدَٰ وَرَفَعَ أَبَاءُ أَنَّ عَلَى اللَّهِ شَخُولًا لَهُ سُدَدًا وَقَالُوا وقال يا ابتي هذا تاس ويله يوم قبل قد جاء لان ربي حق قَدْ جَاءَ لَنَا بِيحَ قُمْ وَقَدْ أَرْسَلَ سَنَابِئَ أُخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْءِ وأن كنتم أحسنَ بي إذ أخرجني من سجن ديوانكم من البدوي من بعد أن نذر شطان بين ديواني إخوتي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأُوِيلِ الْأَحَا دِيثِ فاطر سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ na اكثروا